Hey hey hey hey hadar hadar aliy hadar hadar aliy hadar hadar aliy hadar hadar aliy hadar hadar aliy hadar hadar aliy hadar hadar aliy hubb al hadar ma ttsawwar hubb ish gad aliy min qiran asbah اتمنى الهوى من ايش كما بي من ريحه علي واتمنى الدم بشرياني يدوب حب علي فيك الهمين جلي حيدر حيدر علي فيك الهمين جلي حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي, حيدر حيدر علي اتمنى احنا بصف الاول ندرس منهج علي ودار ودور المي غيروها ونفهم ياه وعلي وكل طالب بالجنطة يخلي فتشي نص العلي ونكتب عالدفتر فدايا مختصة بحق علي حينتن بين الولي حيدر حيدر علي حتى بين الولي حدر حدر علي حدر حدر علي حدر حدر علي حدر حدر علي حدر حدر علي حدر حدر علي حدر حدر علي اتمنى القمر اللي يطلع مكتوب علي علي ونشوف بشمس الله اللي تظهر تطلع صوره علي اتمنى القبله يسويها ربك جبت عني واتمنى العالم بالشيعه وما كل يكره عني يا حبنا الاولي حدر حدر علي يا حبنا الاولي حدر حدر علي حدر حدر علي حدر حدر عني حدر حدر علي نل مايان نم نشرب ما رب مرقد علي واتمنى اللقمه ناكلها مزروع بصف عني اتمنى من قد حفظا صور العلي بكل مولودي يصير ويولد اتمنى اسمع علي يا غوث المبتلي حجر حدر علي يا غوث المبتلي حجر حدر علي حجر حدر علي حجر حدر علي حجر حدر علي حجر حدر علي حجر حدر علي حجر حدر علي كمن نا يرد حيدر هسه للدوله يرد علي هو اللي يحكمه واللي ما يحميني بايد شعبه هو يفضح علي ما يبقى فقير ولا عايز لمن يحكم علي هو العادل علي حيدر حدر علي هو العادل علي حيدر حجر حجر علي حجر حجر علي حجر حجر عادل الركابي اداء الردود الحسيني علي عبد الصاحب كلمات الشاعر الحسيني حسين علي العبودي